Muhammed, رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُوا أَشِدًا تَوْنَفُظُ لَمِنَ اللهِ وَيَضْرَنَ نَسِيمَ مَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ جِيم كَمَثَلُهُمْ في التَّوَرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَى وَلَظَى فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب <تضابو> اللهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله <الرحمن> Yeah مِنْ <تصفيق> عَنَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم من بعض بَلْ قَوْمُ أَمَّا لُكُمُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ تحن الله قلوبهم للتكوى لهم مغفرة Oh, no. oh, oh,